الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تعتدلوا الله أكبر الله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 صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلون أظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطحرون تنزيلوا الرب العالمين، أف بهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون ونحن عقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها, ترجعونها صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وعما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله أكبر ومع الله لمن حمده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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Melikkeä يوم الدين إياك نعبد وإياك budua, ja minä kana budua, ja minä kana نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين لإله قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر حميده ربنا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 اُطْفِنَا وَلَكِنْ حَمْ اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أكبر الله أكبر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 Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar Allahu Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. wa أعلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهنئ نفسي وهنئ إخواني وأمتي بدخول هذا الشهر العظيم جعل الله أيامه صروراً وأفراحاً وأعمالاً صالحة تقربنا إلى المولى جل وعلا أيها إن نبينا صلى الله عليه وسلم أقام مدرسةً عظيمة مدرسةً تتمثل القرآن فهي قرآنٌ يمشي على الأرض في أقوالها وأفعالها وسلوكياتها وتعاملاتها ولقد كان وصفهم وحالهم في رمضان إذ يصف ابن مسعود رضي الله عنه حال صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه المدرسة حينما يُقبل رمضان فيقول كنا قيل كيف كنتم إذ تستقبلون رمضان فقال نستقبله متعاهدين على تطهير قلوبنا من الأحقاد والحسد والغل وسيئ الأخلاق أو كما قال أيها الأخوة كم يتعب كثير منا، ويتقرّب لله جل وعلا بقربات هي جميلة في ظاهرها ولكن لا بد أن تحقق مقاصدها فليس الشأن كثرة العمل فلقد قال أحد التابعين ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب أيها الأخوة لنتعاهد أن يكون هذا الشهر علينا وعلى أمتنا مستقبلا بروح المودة والإشفاق والرحمة بعضنا لبعض ونطهر قلوبنا من كل سيء من الأخلاق يستغرق حسناتنا ويأخذ أعمالنا فحين إذ ندخل في دائرة الإفلاس والعياذ بالله نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من من يوفقون للأعمال الصالحة والمحافظة عليها وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه